بسم الله الرحمن الرحيم حبيب تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فاحيا فأحيى به الارض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون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 ويل لكل افاكه اثيم يسمع ايات الله تتلى عليه يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزءا أولئك لهم عذاب مهيد من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولياء ولهم عذاب عظيم والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أَلِيمٌ الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره ولتبتغوا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهِ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي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 ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ورزقناهم, ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم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 إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم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 وَلْتُجْزَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فمن, فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَّكَّرُوا وقالوا ما هي الا حياه الدنيا نموت ونحيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون وَإِذَا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أَن قالوا ما كان حجتهم إلا أن قالوا اتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه لما ريب فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى وترى كل أمة جافية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 انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتنا عليكم فاستكبرتم, فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن رعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا بمستيقين، وبدأ لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئوا. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وماواكم النار وما لكم من ناصرين لِأَنَّكُمْ <يصفح> بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ حُزْءًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ